بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الناس ان بشركم ان يقولوا امننا وهم لا يفتم ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكافرين أم حسب veyin ya قِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَا يَعَّرَّى هُوَ فِي حُسْنِهِ وَإِذَا مَا تَكَلَّمَ لِتُشْرِكَ بِالْمَالِ هَيَّنَ مَا من يقول آمنا في الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس الله جعل because of zina وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واستقوا ذلكم خير لكم Mm-hmm. Oh <laughs> لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من dedin o adam O. سلقون قال قد me <laughs> وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذن tudo <todiculose> I'm Oh ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن انهو الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يحد قطه بيمينك إذا لو تاب المبطلون بل Oh, Amen. Ol li وَلَا يَحْسَبَنَّهُمْ وهم لا لَا يَسْمَعُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِاللَّهِ وَإِنَّ لَنَا مُحِيطًا يا كافرين يوم يُرسلهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول. Yeah. 129. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة لن يبوا أنهم من الجنة غرفا، غرفا تجري من تحتها Wo I mean فروا القمر عند موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما يا الدنيا توقف الناس من حولهم افن في الفاطل يؤمنون و الله يقول ومن أظلم ممن اترى 119. سبب الحق لما جاءه 110. أليس في جهنم مهول للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا Oyun